ان عليهم لعنه الله والملائكه ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لا تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وأولئك هم ضّعف